قل يعني تو اي محمد بجا جهيا إن كانت لكم الدار الآخرة هكرب خاني آخرته خشيا آخرته لذتت بحشتي بوابن عند الله لنخده جلي جهيا خالصة من دون الناس بز بوابتنه بنجبلي بلي عالمه كسا كده نجته بحشته آخرت بت چوه جهية تقول بس أمدت شنا بحشته وفالله تقول بس أمدت شنا بحشته وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ما تحت خدكرين قلت نحن ابناء الله وأحباؤه ويجا خد تعالى قلت هكا راستا آخرت يا ابتنيا تعالى يا عالمينين بحش بس يا ورن فتمنوا الموت ورن حزبكا هين بمرن خذيت يتمرني راهلا ما دامین به حشتناهی ده حس کن بیم رن. این کنتم صادقی. هکره هن راست بیشند و هن اتراس جوبن اتوی آخفت ندا و آخفت نه هن بیش. باشیم تیپان ها که و باشیم جواناکرند. دیار بو و اف حجت او صلى الله عليه وسلم سلم مهвалت وی. او خود تعالی شوانتر.